وَقَاتِلُوهُمْ حتى, حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ يعملون بصير أنت أمزلين إن الله لما يعملون